بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خوای بخشندای مهربان تالسائل بعذاب واقع داوا خیر یک داوای سزا چی خوای کرد که للكافرين ليس له دافع بۆ بروایان نیه هیس پال پیوانره کبی هم من الله ذی المعارج لسزای خوای خواهن پلو پایەی زور برس تعرج الملائکة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسین الف سنه فرشتو زبریل بۆ بولای خوا. لروجي اقداك اندازة كي پنزا هزار سالة فاصبر صبرا جميلا كوابو خود رابقر اي محمد صلى الله عليه وسلم بخوراقر تنيشي تاكو جوان إنهم يرونه بعيدا براستي او بيبروايان او روجب دور دبينا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، أو راجيك آسمان وكمسي توأة يا خلتي زيت وتكون الجبال كالعهن، كجكانش وكخريش كراويان لدا، ولا يسأل حميم حميمة. و هیتز کسیگ نا پرسید هیچ هیتز کسیچی خوش ویستی خوی یبصرونهم یو دل المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی کنشانی یک ترید درین تاوان بار آوات دخوازی کبید آئل باتی رزگربونی خوی لسزای او با وصاحبته وأخيه بجنيو ببرايوا وفصيلته التي تؤويه بهوزكشيا وكبنايا عند ومن في الأرض جميعا ثم ينجي وبهرتي كزلا سر هموي بدأ ولباشان هرخوي رزجاري ببيع كلا إنها لضا نخيروانيا براستي آقري دوزاق ببليسيا نزاعة للشواء داما نري بيستي سرا تدعو من أدبر وتولى بانجي كسيك دكات كبشتي هل كرد بي لخواه وجمع فأوعى وسامان كوكر دبيت ووهل يقترب؟ إن الإنسان خلقه لوعة. بجمن آدم يدرس كراء. بتساؤلنا كي تنتج تلك؟ إذا مسه الشر جذوعا. كنا خوشي كي توجب بهوارنا لدس بيدكات. وإذا مسه الخير منوعا. ك سامانج رويت يبكاد. إلا المصلين. ما قرن ويش كران. الذين هم على صلاتهم دائمون. أو أنك بردوامن لسن ويجكانيان. والذين في أموالهم حكم معلوم. اوانیک باشه چی دیارکراول دا رایان دا هه لسائل والمحروم بو هجاری دا واکروبین وای دا وانه کر والذین یصدقون بیوم الدین هم من عذاب ربهم وأوانيك لسي زايبر وردقاري خويان داترسا إن عذاب ربهم غير مأمون تنك براستي زايبر وردقاري أوان كسلي دلنيانيا والذين هم لفروجهم حافظون وأوانيك آقادار داوين خويان داكن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مقر لجل جنان خويا. يا كني زكك كبوب بخاونيا بأجمان أوان لو مكراونين. فَمَنِ اِرْتَغَا وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ إِنْ هر کسيك دواء اشتیتر أَوْ كَسَانَ کسانا اوانا کداز وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وأوانيك تعوديرس باردو كيمان خويا عندكن. والذين هم بشهاداتهم قائمون. وأوانيك شاة خويا بتتواجدن. والذين هم على صلاتهم يحافظون. وأوانيك أجدار في أو أنك باسكن رز دجير لبا بهجدا فما للذين كفوا قبلك مطيعين ديتيان أو ببروان كتودر أكود أي محمد صلى الله عليه وسلم بفلدين بولات عن اليمين وعن الشمال عذين لا لا راست تثبتوا دست دستدبن ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم اي حمي يكغلوان بتمايا كبخر يتبهجتي كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ونية وجبة ثمان. براستي إيه مدروست ما كردون لويك ديزانن. فلا أقسم برب المشارق والغرب إن لقادر. زاس وين ببرود دكار كان الرج بأجومان إيه ما بد الصلاتين على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين لصد أويك بيان قرين باشتلون بهينين لا يلقوا يومهم الذي يوعدون انزاواز يندبنا باقسي هي سفوسو غالتي خويا امكن تادوثاري او كبلين يام بيدراوا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون او کە که پەلە لە گۆڕەکانیان دین دەرەوە دلی بولای بتکانیان رادکان خاشعتن ابصارهم ترحقهم ذله ذالک اليوم الذي کانو چاویان شۆڕ شورو سەر بروجیر رسوائیو شر مزاری دایان ئەمە اما او راجی کلوو پیش بلینیان پیدرابو